موسيقى وهراً رحت يخصو على منك ناس وشتارها وهران رحكي خسارها هشرون منك ناس وشتارها قاعد في الغربة أحيارة والغربة صعيبة وغدة قاعد في الغربة أحيارة والغربة صعيبة وغدة Wahran nilsil